بسم الله الرحمن الرحيم حمين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن قَوْمًا قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين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 ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استوتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمُقلبون وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفر مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصباق بالبنين وإذا بشّر أحده بما ضرب للرحمان مثلاً بما ضرب للرحمان مثلاً ظل وجهه مسود وهو كظيم أو من يُنَشَّأُ فِي الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الخِصَامِ غَيْر مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ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 أنا على أَّ. وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّهَاتِنَا وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ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 وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۖ إِنَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتُهُمْ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ إِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَفَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وسخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعشر ذكر الرحمة لينقيض له شيطان فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشير قرين فبأس القرين وَلَن يَنفَعَكُمُ اليَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَا كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّمَا نُذَهِّبُ النَّبَكَ فَإِنَّ مِنھُمْ مُنْتَقِمُونَ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 ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار, وهذه الأنهار تجري من تحته أفلا تبصرون أَمْ أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ولنا أنقي عليه أسرة من ذهب أو جاء معه الملائكة أو جاء معه الملائكة مقترين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فَلَمَّا أَسْفُنَا تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ مِنْ أُمَرِ يَمَّثَلَنِ إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إلَّا جَدَلَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمٌ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 وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكية كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وَنَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ يَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مُنْكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ